بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت ا ل س ا ع ة وانشق القمر و إ ن يروا آ ي ت يعرضوا ي ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أ ه و ا ء ه م وكل أ م ر مستقر ولقد جاءهم من ا ل أ ن ب ا ء ح ك م ة ب ا ل غ ة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إ ل ى شيء نذر خش عن أ ب ص ا ر ه م يخرجون من ا ل أ ج د ا د ك أ ن ه م جراد منتشر مهطعين إ ل ى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم ق و نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أ ن ي مغلوب فانتصر ففتحنا أ ب و ا ب السماء بماء منهمر وفجرنا ا ل أ ر ض عيونا فالتقى الماء على أ م ر ق قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري ب أ ع ي ن ن ا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آ ي ة فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا م ر س و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ن ا س كأنهم أ ع ل ا م ي ف ك اسماء ن ولذر ولقد الله ذ ك ر ف ل من مدكر كذبت س م و ب ا ل ن ذ ر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ضلال وسعر االقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب اشر سيعلمون غدا من الكذاب الاشر انا م و س ل الناقه فتنه لهم فارتقدهم واصطبر ونبئهم أ ن الماء ق س م ة بينهم كل شرب محتضر ف ن ا د ا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إ ن ا أ ر س ل ن ا عليهم ص ي ح ة و ا ح د ة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر فهم من الدكيري. كذبت موسوعه النابلسي ر ن للعلوم الاسلاميه ن بسحر ج ا ف ت م ا ر و ا ب ل ل ر ا و د و ا ف ط م س ن أعينهم ا ف ذ و ق و ا ع ذ ا ب ي ونذور و ل ق د صفحهم بكرة ع ذ ا ب م س ت ق ر فذوقوا ذ ا ع ب ي ونذور و ل ق د يسرنا ا ل ق ر آ ن ل ل ذ ك ر فهل م ن مدكر و ل ق د ج ا ء آ ل ف ا م ي ه كذبوا ب آ ي ا ت ن ا كلها ف أ خ ذ ن ا ه م أ خ ذ عزيز مقتدر أ كفاركم خير من أ و ل ئ ك م أ م لكم ب ر ا ء ة في الزبر أ م يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل ا ل س ا ع ة موعده و ا ل س ا ع ة أ د ه ى و أ م ر ا ل موسوعه ج ر م ي في ن ضلال ع ي م يسحبون النابلسي ء خ ل ق ن ا ه بقدر و م ا أمرنا إ ل ا واحدة ك ل م ح ب ا ل ب ص ر ولقد أ ه ل ك ن ا أ ش ي ا ء ك م فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزهر وكل صغير وكبير مستطر إ ن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر